لآن لا القرآن اللهم اغتنا في من هليت وعافنا في من عاذيت وتولنا في من توليت وذاركنا فيما ألعطيت وضنا برحمتك واصرف عنا شرقنا اننا لا نطيع المعاصيات ومن طاعة كما تبا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة إلى دارنا برحمتك يا رحمة الرحيم اللهم هات نفوسنا تنواها وزكي أنت Uh can we do Aw. Thank oh, yeah. بسم الله الرحمن عنا يا المسلمين يا رب العالمين اللهم العالمين سلطينك في كامل وسنتك عليك كما يريدك الكريم وانصرنا نصره فهدت كل قط ودعت كل سماء اللهم إلهنا وبرك لنا يا ذا البرش الشريف يا ذا العرش المجيد يا جبا والصماء من أراد الإسلام والمسلمين بسوء الفرش لله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا قبيل يا عشير <مراه> <مراه> اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع يا رب العالمين اللهم اغفر امامنا بتوفيقك وايده بتاييدك وقربهم البطانه الصالحه الناصحه التي تدله على الخير وتعينه عليه واصلح لهم بطانه السور يا رب العالمين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اقْرَءُوا فيه عَلَى الْحَقِّ فيه عدوك. وَلَا فيه وَيُظْلَمُ